بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلات والسلام على رسول الله وبعد المجلس السادس عشر من مجالس سمع كتاب اللؤلؤ المكلون في سيره النبي المأمون يقرأ عليكم عمر المساطي من الهجرة إلى دخول الرسول صلى الله عليه وسلم المدينة الإذن بالهجرة إلى المدينة قال الشيخ علي طنطوي رحمه الله تعالى وهاجر المسلمون مرة ثانية ولكنها هجرة إلى ديار عربية إلى قرية قدر لها أن تبقى الدهر كله خاملة ضائعة وراء الرمال حتى تتشرف بمحمد صلى الله عليه وسلم فإذا هي أم المدائن وعاصمة العواصم منها تنبع عيون الخير والهدى لتسيح في الأرض فتسقيها وتعمها بالخيرات وإليها تنصب أنهار الملك والغنى والسلطان من كل مكان رواب المساعد في طبقاته عن عائشة رضي الله عنها قالت لما صدر رجال العقبة الثانية من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم طابت نفسه صلى الله عليه وسلم قد جعل الله له منعة وقوما أهل حرب وعدة ونجد وجعل البلاء يشتد على المسلمين من المشركين لما يعلمون من خروجهم إلى المدينة فضيقوا عليهم ونالوا منهم ما لم يكونوا ينالون من الشتم والأذى فشك ذلك أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم واستاذنوه في الهجرة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني اريد دار هجرتكم ذات نخل بين لابتين وهما الحرتان ثم مكث اياما ثم خرج إلى أصحابه مسرورا فقال قد أخبرت بدار هجرتكم وهي يثرب فمن أراد الخروج فليخرج إليها وأخرج الشيخان في صحيحيهما عن أبي موسى رشاري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال رأيت في المنام أني اهاجر من مكه إلى أرض بها نخل فذهب واهلي الى إلى أنها اليمامة أو هجر فإذا هي المدينة يثرب وروى الشيخان في صحيحيهما عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرت بقرية تأكل القرى يقولون يثرب وهي المدينة في الناس كما ينفل الكير خبث الحديد. ثم إنه صلى الله عليه وسلم مر جميع المسلمين بالهجرة إلى المدينة واللحوق بإخوانهم من الأنصار. فقال لهم إن الله عز وجل قد جعل لكم إخوانا ودارا تأمنون بها. فخرجوا أرسالا متخفين مشاتا وركبانا. وأقام رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة ينتظر أن يأذن له ربه في الخروج من مكة والهجرة إلى المدينة. هجرة مهاجر الحبشة إلى المدينة وحين سمع من بالحبشة من المسلمين هجرة إخوانهم إلى المدينة رجع منهم ثلاثة وثلاثون رجلا وثمانية نسوة فمات منهم رجلان بمكة وحبس بمكة سبعة نفر منهم هشام بن العاص بن وائل، وسلمة بن هشام ابن المغيرة وهاجر الباقون إلى المدينة وبقي بأرض الحبشة جعفر بن أبي طالب وحاطي بن الحارث ومعمر بن عبد الله العدوي رضي الله عنهم أجمعين ورجال ذو عدد من المهاجرين من قريش حالت بينهم وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم الحرب التي وقعت بين النجاشي ومن خرجوا عليه ثم قدموا على الرسول صلى الله عليه وسلم عام خيبر سنه سبع للهجرة كما سيأتي إن شاء الله اول المهاجرين روى الإمام البخاري في صحيحه عن إبراء بن عازب رضي الله عنهما قال أول من قدم علينا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم مصعب بن عمير وابن أم مكتوم فجعلا يقرئاننا القرآن ثم جاء عمار وبلال وسعد ثم جاء عمر بن الخطاب رضي الله عنه في عشرين ثم جاء النبي صلى الله عليه وسلم وقال ابن إسحاق وبه وابن سعد وبه جزم موسى ابن عقبة في مغازيه كان أول من هاجر إلى المدينة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من المهاجرين من قريش من بني مغزوم أبو سلمة بن عبد الأسد واسمه عبد الله هاجر إلى المدينة قبل بيعات العقبة الثانية بسنة وكان قدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة من أرض الحبشة فلما عادته قريش وبلغه إسلام من أسلم من الأنصار خرج إلى المدينة مهاجرا قال الحافظ في الفتح ويمكن الجمع بين حديث البخاري وحديث أهل المغازي والسير بحمل للأولية في أحدهما على صفة خاصة هي أن أبا سلمة رضي الله عنه خرج لا لقصد الإقامة بالمدينة بل فرارا من المشركين بخلاف مصعب رضي الله عنه فإنه خرج إليها للإقامة بها وتعليم من أسلم من أهلها بأمر النبي صلى الله عليه وسلم فلكل أولية من جهة المصاعب التي واجهها المهاجرون رضي الله عنهم ولم تكن هجرة المسلمين من مكة إلى المدينة هينة سهلة تسمع بها قريش وتطيب بها نفسه بل كانوا يضعون العراقيل في سبيل الانتقال من مكة إلى المدينة ويمتحنون المهاجرين بأنواع من المحن وكان المهاجرون لا يعدلون عن هذه الفكرة ولا يؤثرون البقاء في مكة وهم يعلمون أن معنى الهجرة إهدار المصالح وتضحية بالأموال والنجاة بالشخص في حسب مع الإشعار بأنه مستباح منهوم قد يهلك في أوائل الطريق أو نهايتها وبأنه يسير نحو مستقبل مبهم لا يدري ما يتمخض عنه من قلاقل وأحزن محنة أم سلمة رضي الله عنها أم سلمة اسمها هند بنت أبي أمية بن المغيرة رضي الله عنها زوج أبي سلمة عبد الله بن عبد الأسد وهو أخ الرسول صلى الله عليه وسلم من الرضعة وأمه هي برة بنت عبد المطلب فهو ابن عم النبي عليه الصلاة والسلام وكان رضي الله عنه قديما الإسلام وقد مات أبو سلمة رضي الله عنه بعد غزوة أحد فلما مات تزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم أم سلمة فصارت أم المؤمنين رضي الله عنها وهي اول امرأة هاجرت إلى المدينة فقد أخرج الترمذي في جامعه بسند صحيح عن مجاهد قال كانت أم سلمة رضي الله عنها أول ضعينة قادمة المدينة مهاجرة وأما محنة أم سلمة رضي الله عنها فذكرها ابن إسحاق في سيرته بسند حسن ولنترك أم سلمة رضي الله عنها تروي لنا قصة هجرتها مع زوجها وأبنها رضي الله عنهم أجمعين تقول أم سلمة رضي الله عنها لما أجمع أبو سلمة الخروج إلى المدينة رحل لي بعيره ثم حملني عليه وحمل معي ابني سلمة ابن أبي سلمة في حجري ثم خرج بي يقود بي بعيره فلما رأته رجال بني المغيرة بن عبد الله بن عمر بن مخزوم قاموا إليه فقالوا هذه نفسك غلبتنا عليها أرأيت صاحبتك هذه على ما نتركك تسير بها في البلاد قالت فنزعوا خطام البعير من يده فأخذوني منه قالت وغاضب عند ذلك بن عبد الأسد رهت أبي سلمة فقالوا لا والله لا نترك ابننا عندها إذ نزعتموها من صاحبنا قالت فتجاذبوا ابني سلمة بينهم حتى خلعوا يده وانطلق به بن عبد الأسد وحبسني بن المغيرة عندهم وانطلق زوجي أبو سلمة إلى المدينة قالت ففرق بيني وبين زوجي وبين ابني قالت فكنت أخرج كل غداة فأجلس بالأبطح فما أزال ابكي حتى امسي سنه أو قريبا منها حتى مر بي رجل من بني عمي أحد بني المغيرة فرأى ما بي مني فقال لبني المغيرة ألا تحرجون من هذه المسكينة فرقتم بينها وبين زوجها وبين ولدها قالت فقالوا لي الحقي بزوجك إن شئت قالت ورد بن عبد الأسد إلي عند ذلك ابني قالت فرتحلت بعيدي ثم أخذ ابني فوضعته في حجري ثم خرجت أريد زوجي بالمدينة قالت وما معي أحد من خلق الله فقلت أتبلغ بما لقيت حتى أقدم على زوجي حتى إذا كنت بتنعيم لقيت عثمان بن طلحة ابن أبي طلحة رضي الله عنه أخي باني أخى بني عبد الدار فقال لي إلى أين يا بنت أبي أمية قالت فقلت أريد زوجي بالمدينة قال او ما معك أحد قالت قلت لا والله إلا الله وابني هذا قال والله ما لك من مترك فأخذ خطام البعير فانطلق مع يهوي بي فوالله ما صحبت من العرب قط أرى أنه كان أكرم منه كان إذا بلغ المنزل أناق ثم استأخر عني حتى إذا نزلت استأخر ببعيري فحط عنه أي الرحلة ثم قياده في شجرة ثم تنحى عني إلى شجرة فاضطجع تحتها فإذا دنا الرواح قام إلى بعيري فقدمه فرحله ثم استأخر عني فقال اركبي فإذا ركبت واستويت على بعيري آتى فآخذ بخطامه فقاده حتى ينزل بي فلم يزل يصنع ذلك بي حتى أقدم المدينه فلما نظر إلى قرية عمري بن عوف بقباء قال زوجك في هذه القرية وكان أبو سلمة بها نازلا فادخليها على بركة الله ثم انصرف راجعا إلى مكة فكانت أم سلمة رضي الله عنها تقول والله ما أعلم أهل بيت في الإسلام أصابهم ما أصاب آل أبي سلمة وما رأيت صاحبا قط أكرم من عثمان بن طلحة قال الدكتور محمد أبو شهبة رحمه الله تعالى وإن لنا هنا لوقفة عند قصة, عند قصة عثمان هذا فقد كان يومئذ كافرا لأنه لم يسلم إلا بعد الحديبية ويتشهد لما ذكرته من نفاسات معدن العرب وفضائلهم في الجاهليه ولاسيما خلق المروءه والنجده وحمايه الضعيف فقد ابت عليه مروءته وخلقه العربي الاصيل ان يدعى امراه شريفه تسير وحدها في هذه الصحراء الموحشه وان كانت على غير دينه فأين, هذا ما فاين من هذه الاخلاق يا قومي المسلمين والعرب اخلاق الحضاره في القرن العشرين من سطو على الحريات واغتصاب للاعراض بل وعلى قارعه الطريق هجرة عامر بن ربيعة وزوجه رضي الله عنهما ثم كان أول من قدم المدينة بعد أبي سلمة عامر بن ربيعة حليف بن عدي بن كعب ومعهم رأته ليلى بنت أبي حفامة رضي الله عنها وهي أول ضعينة قدمت المدينة هجرة بني جحش رضي الله عنهم ثم هاجر عبد الله بن جحش حليف بني أمية بن عبد الشمس احتمل بأهلي وبأخيه أبو أحمد عبد بن جحش وكان أبو أحمد رجلا ضريرا البصر وكان يطف بمكة علىها وأسفلها بغير قائد وكان شاعرا وكانت عنده الفارعة بنت أبي سفيان بن حرب وكان معهما محمد بن عبد الله بن جحش وكذلك هاجر نسائهم زينة بنت جحش وحملة بنت جحش وأم حبيبة بنت جحش فغلقت دار بني جحش بسبب الهجرة فلما مر بها عتبه بن ربيعة والعباس بن عبد المطلب وأبو جهل بن هشام وهم مصعدون إلى أعلى مكة فنظر إليها عتبه بن ربيعة تخفق أبوابها يبابا ليس فيها ساكن فلما راها كذلك تنفس سعداء ثم قال كل دار وإن طالت سلامتها يوما ستدركها النكباء والحوب ثم قال عتبه أصبحت دار بني جحش خلاء من أهلها فقال أبو جهل وما تبكي عليه من قل ابن قل ثم قال العباس هذا من عمل ابن أخيك هذا فرق جماعتنا وشتت أمرنا وقطع بيننا قال الشيخ محمد الغزالي رحمه الله وأبو جارم بهذا الكلام تبرز فيه طبائع الطغاة كاملة فهم يجرمون ويرمون الوزر على اكتاف غيرهم ويقارون المستضعفين فإذا أبوا الاستكانة فإباؤهم علة المشكلات ومصدر القلاقل هجرة مصعب وابن أم مكتوم وبلال وسعد وعمار رضي الله عنهم أجمعين ثم خرج الصحابة رضي الله عنهم أرسالا يتبع بعضهم بعضا فهجر مصعب بن عمير وعمر بن أم مكتوم وكان يقرئان القرآن للأنصار وبلال بن رباح وسعد بن أبي وقاص رضي الله عنهم أجمعين روى الإمام البخاري في صحيحه والإمام أحمد في مسنده عن البراء بن عازب رضي الله عنهما قال أول من قدم علينا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم مصعب بن عمير وابن أم مكتوم فجعل يقرئاننا القرآن ثم جاء عمار وبلال وسعد قلت زعم موسى بن عقبة عن الزهري أن سعد بن ابي وقاص رضي الله عنه هاجر بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم والصحيح أنه هاجر قبل الرسول صلى الله عليه وسلم كما في صحيح البخاري هجرة عمر بن الخطاب وعياش بن أبي ربيعة في ركب من المسلمين قال الإمام البخاري في صحيحه والإمام أحمد في مسنده من حديث البراء بن عازب رضي الله عنه قال ثم قدم عمر بن الخطاب في عشرين من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وقد سمى ابن إسحاق منهم زيد بن الخطاب وسعيد بن زيد وعمر بن صراقة وأخاه عبد الله وواقد بن عبد الله وخالد وإياس وعامر وعاقل بن البكير وخنيثة ابن حذافة وكان زوج حفصة بنت عمر بن الخطاب وعياش ابن أبي ربيعة وخولي ابن أبي خولي ومالك ابن أبي خولي وهؤلاء كلهم من أقارب عمر رضي الله عنه وحلفائهم ولم يذكر ابن واسحاق غير هؤلاء الثلاثة عشر قال الحافظ الفتح فلعل بقية العشرين كانوا من أتباعهم طبع ابن واسحاق بسند صحيح عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال اتعدت لما أردنا الهجرة إلى المدينة أنا وعيش بن أبي ربيعة وهشام بن العاص بن وائل السهمي التناضب من أضاة بني الغفار فوق سرف وقلنا أينا لم يصبح عندها فقد حبث فليمضي صاحبه قال فأصبحت أنا وعيش بن أبي ربيعة عند التناضب وحبث عنا هشام وفتن فافتة وهذا خبر الصحيح بإجرة عمر بن الخطاب رضي الله عنه يخالف الخبر الضعيف المشهور عند كثير من الناس من أن عمر رضي الله عنه أعلن هجرته وقال المشركين من أراد أن تذكله أمه أو يؤتم ولده أو ترمل زوجته فليلقني وراء هذا الوادي القصة قلت ومما يؤكد ضعف هذا الخبر أن عمر رضي الله عنه رغم قوته وشدته لا يستطيع وحده أن يقاتل كل قريش وقد أخرج الإمام البخاري في صعيه يعني عمر رضي الله عنهما قال بينما هو في الدار أي عمر رضي الله عنه خائفا اذ جاءه بن وائل السهمي وهم حلفاؤنا في الجاهلية فقال له ما بالك قال زعم قومك أنهم سيقتلونني أن أسلمت قال لا سبيل إليك فخرج العاص فلاقي الناس قد سال بهم الوادي فقال أين تريدون قالوا نريد هذا ابن الخطاب الذي صبأ قال فأنا له جار لا سبيل إليه فكرز الناس وكانت قريش كلما علمت بأحد يريد الهجرة آذته وحاولت فتنته أو حبسه ولذلك لم يكن أحد يجرؤ على الخروج إلا قفية قصة أبي جهل مع عياش رضي الله عنه ولما قدموا المدينة خرج أبو جهل ابن هشام وأخوه الحارث إلى عياش بن أبي ربيعة رضي الله عنه وكان ابن عمهما وأخاهما لأمهما حتى قدم مدينة. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يزال بمكة فكلم أبو جهل عياشا وقال له إن أمك نذرت أن لا يمس رأسها مشط حتى ترك ولا تستظل عن شمس حتى ترك فرق لها فقال له عمر بن الخطاب رضي الله عنه يا عياش إنه والله ما يريدك القوم إلا ليفتنوك عن دينك فاحذرهم فوالله لو اذى أمك القمر لم تشطت ولو قد اشتد عليها حضر مكة لا فقال له عياش أبر قسم أمي ولي هناك مال فاخذه فقال لعمر والله إنك لا تعلم أني لمن أكترق قريش ماله فلك نصف مالي ولا تذهب معهما ولكنه أب عليه إلا أن يخرج معهما فقال له رضي الله عنه أما إذ قد فعلت ما فعلت فخذ ناقة هذه فإنها ناقة نجيبة ذلول فلزم ظهرها فإن رابك من القوم ريب فنجوا عليها فخرج عليها معهما حتى اذا كانوا ببعض الطريق قال ابو جهل يا ابن اخي والله لقد استغلظت بعيري هذا افلا تعقبني على ناقتك هذه قال عياش بلى فاناق عياش وانا خال يتحول عليها فلما استووا بالارض عدوا عليه فاوثقاه وربطاه ثم دخلا به مكه وفتناه فافتتن وكان دخولهما به مكه نهارا موثقا فصارا يقولان يا اهل مكه هكذا فافعلوا بسفهائكم كما فعلنا بسفيهنا هذا ضعو بن أشحق حسن عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال فكنا نقول ما الله بقابل ممن افتتنا صرفا ولا عدلا ولا توبة قوم عرفوا الله ثم رجعوا إلى الكفر لبلاء أصابهم وكانوا يقولون ذلك لأنفسهم فلما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة أنزل الله تعالى فيهم وفي قولنا وقولهم لأنفسهم قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم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 من ربكم من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة وأنتم لا تشعرون فكتبها عمر رضي الله عنه بيده في صحيفة وبعث بها إلى هشام بن العاص قال هشام فلما أتتني جعلت أقرأها بذيط وأصعد بها فيه وأصوب ولا أفهمها حتى قلت اللهم فهمنيها قال فألقى الله في قلب أنها إنما أنزلت فينا وفيما كنا نقول في أنفسنا فرجعت إلى بعيري فراكبت عليه ثم لاحقت برسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بالمدينة دعاء الرسول صلى الله عليه وسلم لعياش رضي الله عنه وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو لعياش ابن أبي ربيعة رضي الله عنه وغيره من المستضعفين من المؤمنين فقد أخرج الشيخان في صحيحيهما عن أبي هريرة رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول حين يفرغ من صلاة الفجر من القراءة ويكبر ويرفع رأسه سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد ثم يقول وهو قائم اللهم أنجل وليد بن الوليد وسلامة بن هشام وعياش بن أبي ربيعة والمستضعفين من المؤمنين وروى الإمام أحمد في مسنده بسند صحيح على أبي هريرة رضي الله عنه قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يدعو الله خلص الوليد ابن الوليد من ابن هشام وعياش ابن أبي ربيعة وضعفة المسلمين من أيدي المشركين الذين لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا سالم مولى أبي حذيفة يصلي إماما بالمهاجرين روى الإمام البخاري في صحيحه عن ابن عمر رضي الله عنهما قال لما قدم المهاجرون الأولون العصبة موضع بقباء قبل قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأمهم سالم المولى أبي حذيفة وكان أكثرهم قرآنا وفي رواية أخرى في صحيح البخاري قال ابن عمر رضي الله عنهما كان سالم المولى أبي حذيفة يأم المهاجرين الأولين وأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في مسجد قباء فيهم أبو بكر وعمر وأبو سلمة وزيد وعمر بن ربيعة قال الحافظ واستشكل ذكر أبي بكر فيهم إذا في الحديث أن ذلك كان قبل مقدم النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر كان رفيقه والجواب عن هذا الاستشكال بأنه يحتمل أن يكون سالم استمر يا امهم بعد أن تحول النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة ونزل دار أبي أيوب قبل بناء مسجده بها فيحتمل أن يقال فكان أبو بكر يصلي خلفه إذا جاء إلى قباء قلت وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما قال إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين نبذة عن سالم مولى أبي حذيفة رضي الله عنه وسالم مولى أبي حذيفة هو سالم معقل وكان من أهل فارس من استخر وكان من فضلاء الموالي وكان من خيار الصحابة وكبارهم وهو معدود في المهاجرين لأنه أعتقته مولاته زوج أبي حذيفة فتبنه أبو حذيفة فنصب إليه ولذلك عد من المهاجرين وكان يأم المهاجرين بقباء وذلك قبل مقدم الرسول صلى الله عليه وسلم المدينة أنصاريون مهاجرون وكان نفر من الأنصار بايعوا النبي صلى الله عليه وسلم في العقبة الثانية ثم رجعوا إلى المدينة فلما قدم أول من هاجر إلى قباء خرجوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من مكة حتى قدموا مع أصحابه في الهجرة فهم مهاجرون انصاريون وهم ذكوان ابن عبد قيس وعقبه ابن وهب ابن كلداتا والعباس بن عبادة بن نعضلة وزياد بن لبيد رضي الله عنهم أجمعين وقيل كان من الأنصار مهاجرون لأن المدينة كانت دار شرك فجاءوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة العقبة فقد أخرج النسائي في سنن الكبرى بسند صحيح علي بن عباس رضي الله عنهما أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة وإن أبا بكر وعمر وأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانوا من المهاجرين لأنهم هجر المشركين وكان من الأنصار مهاجرون لأن المدينة كانت دار شرك فجاءوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة العقبة انتظار النبي صلى الله عليه وسلم الإذن له بالهجرة وهكذا لم يمضي شهران أو أكثر على بيعة العقبة الثانية حتى لم يبقى بمكة من المسلمين إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعلي رضي الله عنهما أو مفتون محبوس أو مريض أو ضعيف عن الخروج وكان أبو بكر رضي الله عنه كثيرا ما يستأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الهجرة فيقول له رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تعجل لعل الله يجعل لك صاحبا فيطمع أبو بكر أن يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الصاحب روى الإمام البخاري في صحيحه عن رضي الله عنها قالت في حديث الهجرة الطويل فهاجر من هاجر قبل المدينة ورجع عامه من كان هاجر بأرض الحبشة إلى المدينة وتجهز أبو بكر قبل المدينة فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم على رسلك فاني أرجو أن يؤذن لي فقال أبو بكر وهل ترجو ذلك بأبي أنت؟ قال نعم فحبس أبو بكر نفسه على رسول الله صلى الله عليه وسلم ليصحبه وعلى فراحلتين كانت عنده ورق السمر وهو الخبط أربعة أشهر اجتماع قريش في دار الندوة واعتمارها على قتل النبي صلى الله عليه وسلم ولما رات قريش أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد صارت له شيعة وأصحاب من غيرهم بغير بلدهم ورأوا خروج أصحابهم من المهاجرين بدراريهم ونسائهم وأموالهم إليهم عرفوا أنهم قد نزلوا دار وأصابوا منها منهم منعة لأن الأنصار قوم أهل حلقة وبأس فشعروا بخطورة الأمر وخافوا خروج رسول الله صلى الله عليه وسلم إليهم وأن يجمع لحربهم فسمعوا في دار الندوة وهي دار قصي ابن كلاب التي كانت قريش لا تقضي امرا إلا فيها يتشاورون فيها ما يصنعون في أمر الرسول صلى الله عليه وسلم وسمي ذلك اليوم الذي التعدوا له يوم الزحمة وكان ذلك في يوم الخميس السادس والعشرين من صفر سنة أربع عشرة من البعثة أي بعد ثلاثة أشهر من بيعة العقبة الثانية ولم يتخلف عن هذا الاجتماع أحد من أهل الرأي والعقل فيهم وهم واحد من بني مخزوم ابو جهل بن هشام اثنان ومن بني عبد شمس عطبة وشيبة بن ربيعة وأبو سفيان بن حرب ثلاثة ومن بني نوفل ابن عبد مناف طعيمه بن عدي وجبير بن مطعم والحارث بن عامر أربعة ومن بني عبد الداري النضر بن الحارث خمسة ومن بني أسد ابن عبد العزة أبو البختري بن هشام وزمعة بن الأزود وحكيم بن حزام ستة ومن بني سهم نبيه ومنبه ابناء الحجاج سبعة ومن بني جمح أمية بن خلف وغيرهم مما لا يعد من قريش فلما جاء اليوم الذي التعدوا له وذلك في الصفر بعد ثلاثة أشهر من بيعة العقبة الثانية اعترضهم ابليس لعاناه الله في هيئة شيخ جليل عليه بط فوقف على باب الدار فلما رأوه واقفا على بابها قالوا من الشيخ قال شيخ من أهل نجد سمع بالذي اتعدتم له فحضر معكم ليسمع ما تقولون وعسى أن لا يعدمكم منه رأيا ونصحا قالوا أجل فادخل فدخل معهم لعنه الله فقال بعضهم لبعض إن هذا الرجل أي الرسول صلى الله عليه وسلم قد كان من أمرهم ما قد رأيتم فإن والله ما نأمنه على الوثوب علينا في من قد اتبعه من غيرنا فأجمعوا فيه رأيا فتشاوروا ثم قال قائل منهم وهو أبو البختري بن هشام احبسوه في الحديد واغلقوا عليه بابا ثم تربصوا به ما أصاب اشباهه من الشعراء الذين كانوا قبله زهيرا والنابغة ومن مضى منهم حتى يأتيه الموت فقال الشيخ النجدي وهو إبليس لعنه الله لا والله ما هذا لكم برأي والله لئن حبستموه كما تقولون لا ليخرجن أمره من وراء الباب الذي أغلقتم دونه إلى أصحابه فلا أشكوا أن يثبوا عليكم فينتزعوه من بين أيديكم ثم يكاثروكم به حتى يغلبوكم على أمركم ما هذا لكم برأي فانظروا في غيره ثم قال قائل منهم نخرجه من بين أظهرنا فننفيه من بلادنا فإذا أخرج عنا فوالله ما نبالي أين ذهب ولا حيث وقع وتعود لنا وحدتنا وألفتنا كما كانت قال الشيخ النجدي لعنه الله لا والله ما هذا لكم برائه ألم تروا حسن حديثه وحلاوة منطقه وغلبته على قلوب الرجال بما يأتي به فوالله لو فعلتم ذلك ما امنتم أن يحل على حي من العرب ثم يثير بهم إليكم بعد أن يتابعوه حتى يطأكم بهم في بلادكم فيأخذ أمركم من أيديكم ثم يفعل بكم ما اراد دبروا فيه رأيا غير هذا فقال كبير مجرم مكة أبو جهل بن هشام لعنه الله والله إن لي فيه لرأيا ما أراكم وقعتم عليه بعد قالوا ما هو يا أبا الحكم؟ قال أرى أن ناخذ من كل قبيلة فتى شابا جليدا نسيبا وسيطا فينا ثم نعطي كل فتى منهم سيفا صارما ثم يعمدوا إليه فيضربوه بها ضربة رجل واحد فيقتلوه فنستريح منه فإنهم إذا فعلوا ذلك تفر قدمه في القبائل جميعا فلم يقدر بنو عبد مناف على حرب قومهم جميعا فرضوا منا بالعقل فعقلناه لهم فقال الشيخ النجدي لعنه الله القول ما قال الرجل هذا الرأي لا رأي غيره ووافق القوم على هذا الاقتراح الآثم بالاجتماع ورجع القوم إلى بيوتهم وقد صمموا على تنفيذ هذا القرار فورا إخبار الله تعالى رسوله صلى الله عليه وسلم بمكر المشركين له وقد أخبر الله تعالى نبيه صلى الله عليه وسلم بهذه المؤامرة، فقد أخرج الإمام أحمد في مسنده بسند حسن عن ابن عباس رضي الله عنهما قال في قوله تعالى وإذا يمكر بك الذين كفروا ليثبتوا كأوياقتلوك أو, أو يخرجونك ويمكرونه ويمكرو الله والله خير الماكرين قال رضي الله عنه تشاورت قريش ليلة بمكة فقال بعضهم إذا أصبح فأثبتوه بالوثاق يريدون النبي صلى الله عليه وسلم وقال بعضهم بل اقتلوه وقال بعضهم بل أخرجوه فأطلع الله عز وجل نبيه صلى الله عليه وسلم على ذلك فبات علي رضي الله عنه على فراش النبي صلى الله عليه وسلم تلك الليلة وقال عروة بن الزبير في قوله تعالى ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين قال أي فما كرت بهم بكيد المتين حتى خلصتك منهم قال الشيخ علي الطنطاوي رحمه الله تعالى اتفق زعماء قريش على ارتكاب أكبر جريمة في تاريخ الجنس البشري وهي قتل الرسول صلى الله عليه وسلم جريمة لو تمت لما كانت في التاريخ دمشق ولا بغداد ولا القاهرة ولا قرطبة ولا كانت للراشدين دولة ولا للأمويين ولا للعباسيين ولا فتح بن عثمان القسطنطينية ولا بني الأموي ولا النظامية ولا الحمراء ولما قامت الحضارة التي قبست منها اوروبا حضارتها من الشام في الحروب الصليبية ومن الأندلس بعد ذلك ولبدل التاريخ طريقه ولكن اليوم على حال لا يعلمها إلا الله. ينتهي مجلسنا هذا على خير نلقاكم بمشيئه الله وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا رسول الله واله وصحبه والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته